يؤمن المسلم بالله ويتوكع الله إن أصابه شيء فليعلم أنه لا محيد عنه خلاص أمر الله وقع اصبر واحتفل ولا يدفع الأمور ولا يرفع الشرور إلا الله سبحانه وتعالى وإذاك جاءت هذه الحادثة من علق شيء وفي إليه فالذي انصرف لغير الله سيكره الله إليه علقت حبلا تركك الله ليدفع عنك ذلك الحبل الشرور والفسادة والأمراضة يملك يرفع عنك شيء لأنك أنت تخليت عن حماية الله فأنك تقول لا لا ما نريد كمايتك يكفينا هذا الحبل ويكفينا هذا هذه الحديدة ويكفينا تلك الخرزات فاحذر القضية فأول قضية هي من أمور الشرك ثم يتخلى الله عن كمايتك فأنت الخاسر دنيا يتخلى الله عن شركك وعنادك وأخرى لأنك أشرفت بالله عز زوجك بسبب تعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى طبعا أهل العلم يدرجون هذه الأمور ضمن أنواع الشرك الأصدر ولكن متى تعلقت بها القلوب باعتقاداً فيها أن تدفع ضرّاً أو تجرد خيرا مع يصير تصوير تحولت إلى شرك إلى شرك أكبر حيالاً بالله لأن ما معنى الشرك؟ هذا هو معنى تعلق القلوب بغير الله عجل من جلب خيراً أو دفعي أو دفعي ضرّي فليحذر كل مسلم من ذلك خاصة في النساء النساء يكثر في مثل هذه الأمور في موارده من أطفال خاف عليه من العين أو تخاف عليه من مثلا شيء معين أو من لدغه العقرب وتضع إما سكينا في, في الملابس أو, أو, أو تحت السراش أو تجعل كحلا على هيئة دائرة مثلا أو تلبسه على عنقه خيط أحمر أو في يده ورعاة الإبل وغنه يصنع ذلك في إبله وأغنامه ونحن ذلك من الأمور هي ورجال بالله أمور شركية يجب أن يحضروا منها ويتقوها وتتعلق القلوب بالله عز وجل اقرأوا القرآن في بيوتكم اقرأواه على نسائكم وأولادكم هذا الذي ينفعكم الله عز وجل به أما حبال وصفر وخيوط لا تقدم ولا تؤخر ولا تغني من الله شيئا وهي في نفس الوقت شرك قد يخرج صاحبه هذا بالله من الإسلام إذا اعتقد فيه وتعلق قلبه به لأنه يجلب الخير أو يدفع الضرع هذا لله تعنام السؤال السادس والسبعون بعد المئة ما حكم المعلق إذا كان من القرآن جواب يروى جوازه وعن بعض السلف وأختارهم على منعه عبد الله بن عكيم وعكيم فعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عامر وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك ولصول القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة و... و... و... و... إذ ولئلا يتوصل بذلك إلى ولئلا يتوصل, إيه يتوصل بذلك إلى تعليق غيره ولتتجذريع عن اعتقاد المحرور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل ولا شيء في هذا الزمان. آه قد يقول قائل أنا عالقت عاية القرص في عنق ولدي وضعت المصحف على طبلون سيارتي ماذا في ذلك؟ ما علقنا حبلا ولا خيطا ولا خرزا علقنا القرآن هل يجوز ذلك الصواب كما اختاره الشيخ وقبله الأئمة والعلماء يعني شبه شب نجمع لولا بعض السلف أذن فيه لنظرة معينة أجاوز المنع ليش المنع؟ للأسباب ذكر الشيخ أول فيه ابتهان من الصبي يلعب ويدخل الحمام ويخرج من الحمام صح ولا؟ يبول على نفسه. قد يتوقف آيات الله عزوجل للنجاة ودخول في أماكن المهانة. هذا شيء. الشيء الثاني يعني القلوب أصلاً القلوب أصلاً في مثل هذا الأحوال لم تتعلق بالقرآن. نما تتعلق بهذا الشيء المعلم. صح ولا؟ هذا هذا قاله الناس. القرآن ما نزل للتعليق. نزل ل وتعبد الله به يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمقتله ويؤمن وي ويؤمن بمشابه ويعمل بمقتله هذا تصرفه وهذا دوره ما قيمة لو علقنا في بيوتنا مئة مصحف ونحن خالون قلوبنا خالية من القرآن وآساتنا خالية من القرآن لا يقرأ ولا يسمع ولا ي... من من عبر بذلك ما ندرك كتاب الله ليكون هذا حاله وهذا وهذا وهذه مكانته. حتى يعلق في السيارة أو في أو في العنق أو أو تكتب بعض الآيات في يعلق في عنق السبي أو شيء من ذلك. وهذا الصواب. ثم كما يقول الشيخ أيضاً ول لا يتوصل به لا تعنيه غيره. أنت الآن قط انعلق نصها. شخص آخر شاهد يراقب والله فنان رجل صالح شايف يعلق شيء. إذن هذا ما في شيء. هو يعلقه ما يجري. أنت علق القرآن مثلاً. ففتحت أنت باب ماذا؟ بعد فتنه وبعد شر وبعد فساد على الناس، ثم الحكم الأخير. هل هو هذا مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو مأثور عن الصحابة؟ لو هذا كل الأسباب يعني تجاوزناها، ماذا منه؟ ما هو مأثور؟ وطبق عليه قاعدة البدع المشهورة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو، فهو رد. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ولكن حتى السنة تأمل النبي لي يعني أوصل بقراءة المعوذات بعد صلاة الفجر بعد العصر مثلا ثلاث مرات، ثلاث مرات أوصى بقراءة آية القراءة آية الكورس عند النوم أوصى بقراءة صوت البقرة في البيوت لأنها تطرد الشياطين بإذن الله عز وجل أوصى أوصى أوصى, أوصى بالقراءة ولن نسمع قد ولم يأت قط عن صلى عنها أوصى بتعليق في خرقة أو في حلقة أو في شيء من هذا في البيوت والأطفال والدواب وغير ذلك ولو كان في ذلك خير لو فعل ولو مرة واحدة والدين قد كمل وتم ولا وليس بعد هذه صلى الله عليه وسلم هدي وليس بعد سنته سنته عليها الصلاة عليه وتم التسليم نعم السؤال الثمانون بعد المئة ما حكم الكهان جواب الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال تعالى وإن الشياطين لا يوحوون إلى أوليائهم الآية ويتنزلون عليهم ويرقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مئة كذبة كذبة كما قال تعالى هل نبيكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأثرهم كاذبون وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحل أو الكاهل وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة الحديث في الصحيح ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل وكذا الطرق بالحطى ونحوه الكهامة من علوم الجاهلية القديمة وهي الاخبار عن بعض المغيبات عن طريق استخدام الرأي من الجن وقد كانت لها سوق رائجة في أيام الجاهلية قبل المبعث النبوي. كان لها سوق رائجة وكان الكهان لهم كناتهم، ولهم يعني دورهم حتى كانت كثير من القبل تحتكم إليه في خصوماتها وفي دمائها وفي أمورها وفي شؤونها المعلومة المشهورة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام تغير الحال. حرست السماء بالملائكة، وقلفت الشياطين بالشهب. فالشياطين ما بين قالوا لابد وقع أمر عظيم لأن الكهان تعطلوا مما ماذا بكم معاً فيه معاً تجينا في أخبار عنكم ماذا قال في شيء حصل فجابوا الأرض شرقا وغربا حتى سمع النبي في أرض نخلة بينما كل المدينة يقرأوا القرآن فكما نعلم قصتهم وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمحون القرآن فلما حضروا قالوا عنصيتوا فآمنوا ثم توجهوا نظراً إلى قومه وأصبح الجن منهم المؤمنون ومنهم وأنَّا كُنَّا وأنَّا مِنَّا الصالحون ومِنَّا دُونَ ذلك كُنَّا طرائق قددًا وفي الأهل الأخرى وأنَّا مِنَّا المسلمون ومِنَّا القاسطون الشاهد بعد المبعث النبوي تحرست السماء وأنَّا لمسنا السماء فوجدناها مُلئة حرساً شديداً وشهباً فتعطلت يعني مهلتهم تعطلاً عظيماً كبيرا نظر لإحراز السماء لأنه كانوا يسترقون السم يعلو بعضهم على بعض فيسمعون الكلمة في السماء مما يتجاوب به أهل السماء كما ثبت في الحديث إذا قل الله بالأمر خبعت الملائكة وضربت بأجنيحتها خبعان لقول كأنها تلسلة على صفوان حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيتكلم الملائكة ويترددون أمر الله عز وجل فقد تصل الكلمة إلى مستدق السمع الذي لامس السماء الدنيا ويلقيه إلى من هو دونه إلى من هو دونه حتى يقرقرها كما يقول مسلم في عين كانت قرقرة الدجاجة طبعا لابد يزيد معها الكذبات المئة هذه حتى يعني يروج عن الناس وكذا فالناس لماذا تعلقون بهم لأنهم صدقوا في يوم ما في وقت ما في إخبار بقضية قادمة وقدمت كما أكبر وهي من الحق الذي سمعوه من السماء أما بعد المبعث تعطل أمرهم كثيرا تعطل أمرهم كثيرا وإن كانوا يعني أصبح يسلكون طلقا كثيرة في الإقبار عن بعض المغيبات وأكثرها إن لم نقل كلها من باب الكذب والتخيل على الناس واستغلال الضعفاء العقول والسذج منهم نساء وشيبا وغير ذلك طبعا تطورة تطورت الكهانة في لوقات الحاضرة أصبحت قراءة الفنجال كما يقولون أصبحت قراءة الكف كما يقولون أصبحت الطرق في الرمل بوضع خطوط معينة إما 12 على عدد أشهر أو على عدد الأبراج ماذا برجك الحمل فيصيبك يوم كذا كذا وكذا خبر سار وسيأتيك الإنسان لا يقرأ في حياتي من أخبار سار أو أخبار محزنة فإذا جاءت أسبوعين والله له بشرابه والله فلا انصدد أنا من الآن أقول لك خبر سار وسيأتيك في مستقبل أيامك أفرض بقى جاءت أخوف من السفر وفرح بي أقول أنا والله يعلم الغيب العقول هذه تبني القضية وأصبحت لها يعني مكانتها وقبل يتزوج الشخص يذهب إلى المنجم أو كذا يقرأ البرج الذي فرجه وبرج المرأة ونحن ذلك ثم يقول لا لا ما تسوح له يقول أنه كذا لأنه برجك في برجها أو يخالف برجها وكلام الثاغي كله وسقيم وبدعة وشرك نتعلق واعتقاد أن هؤلاء الأشخاص عندهم علوم غيبية يتوصل إليها بطرق معينة وكلها من الدجل والكهانة التي حذر الله منها ورسوله عليه الصلاة والسلام السؤال الواحد والثمانون بعد المئة. والمش حتى السرقة الكاشي يسمونه كاشي. هنا في مكة يسمونه. لو اسم حلو. المر. الذي يروح السرق له مثلا ما يذهب له. حيرة. حيرة أو مشيتم هذه. المهم يعني كل من هذا الباب. والمري يسخال. تجمع الناس على جايبنا. اللي يعرف العذر على ما يقوله. لا لا لا. سياتي يعني سياتي يشري ليشترى. الكراسة والقافة هذه أمور صحيحة ما فيش كراسة. نور يقضيه الله في قلب المؤمن تتجلى له بعض بعض الأمور إكرام من الله له والفراسة نوعين نوع بالذكاء والفسنة تعرف أن هذا الشخص مثلا وهذا أمر يعني يأتيك شخص أنت من نحن نعرف أنه حزين من ملابس وجهه من نظرته تعرف عنه كئيب تعرف عنه متأنٍ تعرف أنه صارحان من ملامح وجهه هذه فراسة ما فيها كبير أم وهناك ثلاثة إيمانية لله الله في قلب المؤمن نور من الله عز وجل له إكرام من الله له كما جاء عن الصحابة وغيرهم من أمور عجيبة هذه دخل رجل على عثمان أمير المؤمنين وكان قبل أن يدخل قد حانت منه نظرة لمرأة فدخل فقال عثمان ما واحدكم يدخل علينا وفي عينه آثار الزنا الرجل بهت أوحيا بعد رسول الله قال لا ولكن المؤمن يرى بنور الله عز وجل يرى ملامح المعصي على الوجه الصالح هذا ما في حرج ولا في أي شيء ترى فهي إما طبيعية من خلال الذكاء توصل إليه من ملامح الشخص و وتصرفه ونحو ذلك حتى قد تستطيع تحكم عليه من ذكيا أو غبيا من من تصرفاته أي الكثير الحركات الكثير كذا يعني خذية العقل مثلا أو مثلا تستطيع تحكم عليه مثلا بال بالرزانة كل هذا أمور طبيعية ما في أي حرج. وكلنا يعرفها ما هي عد سر من الأسرار أو يختص بها قوم من الناس أبدا تبع والقافه الذي يعرفون مثلا مثلا أن هذا الولد ابن لهذا الرجل من خلال ملامسه بل من خلال ربما موطي قدميه في الأرض ذكاء معين وكان الموجود الموجوح العرب قديما يعرفون هذه القضية وقصة أبناء ربيعهم الأربعة والأبناء نزار ومعد لراو بعير قال أحدهم هذا البعير ثلاثة أعور الثاني قال كذا من خلال جروتيه من عرفوا يعني البعير اللي مشى ما هو مشى أو بعير ذكاء ومن أشهر أنتم يمثل فيها العلماء في باب الخافة طبعا أن تعلمون أن أسامه ابن زيد بالحارث زيد أبيض وأسامته أسمر فكان بعض الناس يعني تعرف الناس يعني وكيف هذا أبيض ورد وأسود فكان النبي يعني متعلم من القضية فجاء قوم من العرب من الفطناء ما رأوا لازل ولا رأوا أسامة وكان في الأرض كان زي أسامة عند النبي في فخرج فنظر فقال الله إن, إن هذه الأحدان بعضها من بعض من الأثر اللي في الأرض ففرح النبي بذلك فرحا عظيما إن فيه ذب عن عن أسامة وعن زل رضي الله هذا ذكاء معين بفطنة معينة بتجربة معينة بملامة معينة يتوصل إلى القافة والقاف يرجع إليه الفقهاء في, في بعض المسائل في باب الرباع والمتاح والنسب خاصة تعرف يعني يقدر الإنسان يتبرى يقول هذا ما هو ولده ولا يقدر الزوجة ولكن ذلك في بعض المعضلات موجودة في تفاصيل الفقه يلجؤون إلى القافة يلجؤون إلى القافة والنبي استخدمها في قصة الصحابي النسيسون قدمت زوجته حامل نسمون نعم عمر علجاني عمر علجاني فقال انظروف فان جاءت به كذا وكذا وكذا فهو ابنه وان جاءت به كذا وكذا وكذا فهو ليس ابن فانظروف جاء على وصف المكروه تعرفوا انها يعني لكن كتاب الله قضى عليه بالثلاث وفلا قال لي لو, لو جاءت به قبل ان أقيم عليه حد الثلاث لكان لي ولا ها شان سيتغير حكم بناء على ماذا على البلاء الذي استقبل ولا لا أيضاً لما اختصر سعد بن أبي وقاص وووأخو عبد بن زمعة رضي الله عنهما في وليده سعد يقول ابن أخي عتبة بن وقاص وعبد يقول ابن أبي زمعة ولد على فراش من جارية اختصر النبي صلى الله عليه وسلم أن لي به لمن لعبد بناء على شق مشترع الولد للفراش ما دام ولد على فراش عبد فهو يتحقق به. لكن نرى أن أليسوا في الغلام تواجد في شبه مثالي وبعثة في شبه، فأمر سودة بنت زمعة عنه قضى بأنه بحكم الشيعة سيكون ماذا؟ سيكون أخوها، تريده ويرثه بالفعل ماتت ما تقبل ما تقبل هذا غلام، ومع ذلك أمر على التحجب به عنه من باب الاحتياط لما رأى من الشبه، هذه هذه القافلة تسمى لا بأس بها نعم. ما حكم من صدق كاهن؟ قال الله تعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون وقال تعالى عنده علم الغيب فهو يرى وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد سبر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدق لم تقبل له صلاة أربعين يوما أطلق الشيخ الحكم هنا ولم يبين هل هو كفر تصديق الكاهن تصديقه لم يبين هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر عدد من أهل العلم يلحقون بالكفر الأصغر بشرط أن يكون تصديق ذلك الرجل أو تلك المرأة الكاهن يبلغ حد أن يعتقد فيه أنه يعلم الغيب أو يكشف أمراً من الأمور أو يدفعه خين أو يجلب شرًا فإن اعتقد من يأتي الكهان فيهم أنهم يعلمون الغيب فهذا كفر أكبر بلا شك لأنهم جعلوا ما الله لغيره لغير الله جعلوا ما لله لغير الله لأن الله قد قضى في كتابه وبين أنه لا يعلم الغيب إلا, إلا هو فإذا اعتقدت أو اعتقد الشخص في شخص آخر أنه يعلم الغيب هذا هو الكفر الأكبر لكن يعني نتصور القضية واقعة هل الذي يأتي السائر ويصدقه وفي إطارات نفسي ما يعتقد أنه يعلم الغيب ولا يعتقد في الغالب يعتقد ليس كذلك؟ ولا ما معنى يصدقه ما معنى يصدقه وإذا كحك الفريقنا خمين أنه كفرنا أكبر لأنه لا يكاد إلا مع التصديق بأنه يعلم المغيبات ويجذب الخير ويدفعه ويدفع الشر ويدفع الشر وهذا يعني قول له وجهته إذا تصورنا القضية إذا تصورنا القضية بأن مدام صدقه مناعتقد فيه عنا الغيب. واعتقدت في شخص علم الغيب هذا هو كفر أكبر بلا شك إنه صرف ما لله لله. صرف ما هو من صفات الله وخصائص الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى وعلم الغيب أعظم مختص الله الله وجل به وذكر في القرآن كثيرا من خصائصه وصفاته التي لم يطلع عليها أحد إلا من ارتضى بالرسول إلا من ارتضى بالرسول يطلع على بعض الغيب وليس حتى على على كل على كل الغيب نعم السؤال عن وتفصيل مجرد اتيان الكهان العرافي ذنب وعيده أن يحرم صاحبه من قبول صلاة 40 يوم مجرد اتيان إذا انضاف مع اتيان التصديق ياتل ما تكلمنا عليه لأنه اعتقاد أنه يعلم الغيب هذا قد يخرجه للكفر الأكبر نعم السؤال الثاني والثمانون بعد المئة ما حكم التنجيم جواب قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق وقال قتاده رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتسلف ما لا علم له به كرام قتاد هذا عظيم القدر تداوله الأئمة وأيدوه عليه واعتبروه من محاسن كلامه النجوم نُكَرَتْ في القرآن فوائدها يعني على ثلاثة وجوه. أول شيء الزينة وهي بحق زينة الدنيا زيننا السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وخرج في, في في أحد الال غير للبرية بعيدة عن المر وتأمل فجد ملكوت عجيب وزينة عجيبة بالفعل لا تمل من النظر إليها من كبرتها وتلألؤها وجمالها زينة بالفعل. والفائدة الأخرى أنها للهتذاب. وقديماً عرب وغير العرب كان ما يحدثنا بالنجوم يعلمون أن الثرية مثلاً شامية جهة الشام فإذا رأوها عرفوا إما أنهم متجهون شاماً أو شرقاً أو جنوباً أو نحو ذلك للانتداف في البر والبحر ويعرفون أن سهيل نجم آخر مثلاً يخرج دائماً في الجنوب في اليمن يماني يعني جهة, جهة الجنوب فإذا رأوه عرفوا أنهم إما متجهين جنوب ويحدثون مسيرهم أيها الناكح الثرية سهيلة. عمرة الله كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقلت يمان مجمان متباعدان لا يمكن أن يلتقيان ولا أن يجتمحان ويعرفون أن هذا النجم يظهر في الجهة تجربة ومعلوم ذلك لديهم وهذا أيضا لا حرج فيه وعلامات وبالنجم هم يهتدون والفائدة الثالثة وهي عظيمة أن الله جعلها رجوماً الشياطين لقد بيننا من بمصابيح وجعلناها نجوما للشياطين وقال في الآيات الأخرى وعفزا من كل شيطان صان لا يستمعون إلى الملاين أعلى ويقذفون من كل جانب دحورة ولهم عذاب ولهم عذاب واضح فمن استخدم النجوم لغير ذلك ضل الطريق وحاذ عن الصواب فمن علم النجوم علوم سحرية اسمعوا السحرة فإن بعض السحرة يرتب بعض السحر موافقة لطلوح نجم ما، وكل ذلك على عند الشياطين، ترى؟ يعني ما يفعل شحرا معينا لتأثير معين حتى يستأني حتى يظهر النجم الفلاني أو يظهر النجم الفلاني، عرفت ذيك؟ والكهان استدلوا بها أو يعتبدون عليها في تحديد بعض الأمور أو لإخبار ببعض الأمور، وقد ألف بعضهم كتب في ذلك، مثل الرازي ألف السر المقتوم في مخاطبة النجوم. كتاب صحر ودجل وقرافة عياذا بالله تعالى وعلم أن البروج والكلام هذا كل من هذا الباب من التنجيم عياذا بالله تعالى وقدين كان بعض الخلفاء وحديثا ما زال كثير من الرؤساء يتخذون المنجمين وهؤلاء ليخبرونهم بأخطار قد تقع لهم أو أمور قد تأتيهم موجود قديما وحديثا وتعلم قصة بتمام معهم لما مع المعتصر في فتح عمورية لما ضربوا اقداحهم ونشروا امورا وقالوا نرى ان فلا تخرج المعتصد وخل الروم تنتهك عراب المسلمين ولا تخرج فحمسهم بعض الصالحين وبعض هذا فخرج واجهد وانتصر فكذب الله المنجمين وصغى ابو تمام لا يكفي قصائدهم في قصيدنا المشهورة ماذا يقول في شأن المنجمين بالذات يعني بين الخميسة الهاتف السمعة الشهوبي تخرصا وحاديثا ملفقة ليست بمعنى إلى عدة ولا ولا ايش اقول نسيته المهم يعني كذبهم واستغلوا فرصه في بيان ذوني ومغتنمين اكثر رؤساء والزعماء وقتك الحاضر يستخدمون المنجمين لهذه الأمور حتى بعضه لا يسافر او الى مكان ما هي حتى تضرب الأقداح وينظر كذا ويتخذهم من كبارهم وهم هذا من يقول لا احنا هذا ما يصلح نخشى عليك من كذب لو لو كذا لو كانت في عقول تعقل هل عدا أن في الإيمان تخلوا عنه العقول فقط المنجمون بين أمرين إما أن يصدقوا وإما أن يكذبوا إن صدقوا لن يغني عنك شيئا إذا قالوا ستموت هنا كانوا صادقين عا ستموت هنا وإن كذبوا ليش تستشيرهم في القضية سهمتم قصدي افرض أنهم صدقوا أن إذا خرش إلى البلدة الفلانية ستموتوا فيها مثلا أن هلاتك سيكون في المكان الفلاني إن كانوا صادقين فأنت تتهلك ولن يفتعوك أي تحرز قد تحرزه صح ولا لا؟ وإن كانوا كاذبين؟ الأولاني يدقون عناخ وما يقرضون ولا لا؟ لكن مع ذلك يبقون وتو ولهم المكان ولهم ااا لا لا يستشارون ووتوخذ أراءهم في في أمور كثيرة. عجب عجب الأمور هذه الشاهد هذا هو التنجيم نعم. السؤال الثالث والثمانون بعد المئة ما حكم الاستسقاب الأنواع؟ جواب قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواع والنياحة وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنؤي كذا وكذا فذلك كافر بك مؤمن بالكوكب أيضا هذه من تمام الأبواب السابقة الاستسقاء بالأنواع يعني إما طلب رزول المطر تقرب من الأنواع أو اعتقاد أن المطر نزل بسبب ظهور النجم الفلاني والنوع الفلاني وهذا كل من حوالي الشرك التي يجب أن يتقيها المؤمن لأن النعمة والخير والفضل كله بيد الله عز وجل وغيره وغير مطر فهو بيد الله عز وجل والمؤمن مطالب شارعاً أن تكون عقيدته هكذا تماماً تعلقاً بالله لا يعقع واقع ولا يحدث حادث ولا ينزل خير ولا يدفع بر إلا بأمر الله وتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى ولا يملك غير الله لا نوع ولا غيره تدبير هذه الأمور الشيان. وقديم الخليل الله إبراهيم لأن قومه وقعوا في مثل هذه الأمور من حباظ جبال النجوم واعتقادهم فيها لها تأثيرا في حوادث الأرض من باب ربط أحداث العالم العلوي في العالم السفلي بظهور النجوم أو اختفائها أو, أو كسوف القمر ونحوه وكان يعبدون الأسلام أيضا فنظرهم في الأمرين نظرهم في أمر الأنواع والنجوم وأنها مدبرة مثيرة مخلوقة مربوبة وخلفها ومدبرها ومسيرها هو الله سبحانه وتعالى لما جن عليهم الله قال هذا ربي يمهور هؤلاء العلم أنهم يطعن هذا العالم من إبراهيم على سبيل المناورة تنزل معهم لا أنه كان جاهلا بربه يبحث عنه كما فعل الرّاضي وغيره إنما هي يعني من لهم لأنه يريد أن يقنعهم هذا ربي لما أفلحات مسير ماشي في برج معين لا يتجاوزه والقمر كذلك والشمس كذلك ثم أعلنها واضحة لهم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهني إلى فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال لا تحاجونني إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل الحقيقة التامة في الله عند جل أولئك لهم الأمن وهم متدون وفي شال الأصنام كسرها وحطمها وناقشهم كما تعلمون قال فعلها كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ثم نفسوا على رغوصهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقه فتعبدون ما تنحيثون فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه القضية فالمطر لا يأتي به إلا الله عز وجل ولذلك إذا تأخر عنا وأصابتنا اللأواء والشدة ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ننتظر تذر خروج نجم ماء فنذبح زبحا أو أمرنا بالاستسقاء، بالاستغاثة بالخروج إلى المصليات نستغيث الله له وندعوه ونقلب أرديتنا إظهاراً للضراعة والتقرر لله عز وجل ودعه هو صلاة بالدعاء المعروف المشهور عنه صلاة في الاستسقاء. يكال الأمر إلى مالك سبحانه وتعالى لا تغني آيات نجوم ولا شمس ولا قمر ولا ثمار ولا الجن ولا شيء, شيء يغني عن أمر الله وعن تكبير شيئا سبحانه وتعالى. فليحذر وهذا يكثر في البوادي وكذ يكثرون أن يربطون بعض القبايا ويعتقدون أن ظهور نجم ما أو شيء ما أنه يعني يعني يملك شيئا أو قد يدبر أمرا أو كذا. لكن بعض العلماء استثنى يعني ما يقع من باب التجربة مثلا تعودوا أهل باب الماء أن موسم الأمطار عندهم مثلا في الخريف أو في الصيف فهم إذا دخل الصيف يعني ينتظرون نزول المطر ما عقيدة التامة أن الأمر بيد الله سبحانه تعالى. فإذا كانت أخر عنه استغفر. هذا لا بأس من باب ربط الأسباب مسبباتها. مثال ذلك الآن الريح التي تستدبر المطر لها رائحة معينة. يعرفوا الناس كلهم خاصة أهله البادية رائحة لها رائحة مميزة. يقول هذه الرائحة فيها جاء لكن إذا رأوا السحاب استبشروا. لا يعتقدون أن السحاب يملق لكن استبشروا. بدأت العلامات بدأت الظواهرات إن شاء الله يعقوب الخير. وهذا ما نفَّص الله عليه بقوله وهو الذي يرسل الرياحا ها بشرًا. يستشر الناس بين يدي رحمة الرحمن ما جاءت المطر. لكن يبشرون يعرف عليهم ثم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بذلك إذا رأى سحاب الريح تغير صلى وقام وقعد ودخل وخرج كما تقول عائشة ودعا بالدعاء المشهور وما مثل خير خيرها وخير ما فيها وخير ما وشيت به لأنه من تمام علمي عليه الصلاة والسلام وإيماني يعني قد تكون قد تكون كما رآها بعض الناس فظنوا عارض مستقبل أوديتي فكانت عليهم عذابا من شدة لله وخوفه عليه الصلاة والسلام حتى تمتن فإذا أمطرت سرية عنه وفرح واستبشر مع الناس لغيث الله سبحانه وتعالى نعم نقرأ السؤال الرابع الثمنون بعد المية ما حكم الطيرة ما حكم الطيرة وما يذهبها جواب قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عجوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أنباك أردك ولأحمد من حديث عبد الله بن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرت قال فما تصارت ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا طيره ولا, طير ولا, طير ولا إله غيره وقال صلى الله عليه وسلم أصدقها الفعل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا عنه ولا يدفع السيئات إلا عنه ولا حول ولا قوة إلا بث الطيرة هي التشاؤم بالشيء وهذا أمر لا تكاد تسلم منه النفوس الذي يرى منظرا قبيحا أو يسمع صوتا قبيحا أو كذا يقع في نفسه شيء ماذا شاف خارج الجلوس يسافر سيارتي ووجد أمامه حادث شنيعة يقع في نفس الشيء خوفاً ما شيء ما يقع وهذا ما قصده ابن سعد بقول ما منا إلا يعني من يقع في نفسه لكن أهم شيء لا تجعل عليه عملاً يتربص والله بس خلاص الطفل أرجع عندما من أولها كذا من أولها رأيت حادث هذه معناته مصيبة وتصير فيها سأرجع متى رجعت وقعت في الطيارة التي هي الشرك هذا بالله. اعتقادا لأن المسلم عقيته في الله تاماً امذر ما أردت والتقدير بيها الله والتدبير بيها الله عز وجل وما وقع في نفسه ادفعه بالتوكر على الله والدعاء الذي علمك رسوله الصلاة والسلام المهم لا ت... لا, ت... لا يرتب عليها فعل أمر أو ترك أمر هذا أهم شيء فلن وقعت في فعله أو تركه بناء على تشاوم أو تطير فهذا اقتيره نهى عنها عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى لا شيء يعد شيئاً بطبعه أبدا وإنما المقدم من الأمراض الله سبحانه وتعالى انتبات فإذا جلست أو جاري شخص مريض ثم جومين مريض لا تقل والله عشان جلست مع فلان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ولا طيرة فشان ولا هامة كان أهل الجاهلية يعتقدون عقيدة خرافية أن الرجل إذا قتل ولم يؤخذ له بتأر تخرج دودة من قبره وقيل طائر وقيل كذا فيصوم حول القبر ويقول استحساسا لقومه وبني عموة أن يأخلوا له مثاره حتى ردد بذلك في الأشعارهم قال قائلهم يا عمرو إلا تدع سبي ومن قصتي أضربك حتى تقول الهامة استحساسا يعني أضربك وقولك فلا تجد من يأخذ لك أبسال فتحرج دودتهم من قرنك فتقول سقون سقون فلا تجد من يسقيها قرارة جاهلية أبطلها الإسلام وشرع من الحدود والأمور ما يرفع تلك العادات الجاهلية القبيح ولا صفر أين أهل جاهل يعتقدون شهر صفر شهر, شهر مشؤوم فلا يتزوج فيه أحد ولا يخرجون لغلز ولا تجارة وإن ورد لأحد المورد في صفر تشاعم به ولا يأخذون أي صفقة في صفر إجازة من كل النشاطات البشرية، صفر. حتى مم مم من ما فيه أنهم أنسقوا ثمرة المحرم إلى صفر حتى يروحون بعد الحج يزورون كذا، ثم يرجعون يجسون صفر المحرم. إنما النسيء زيادة في الكفر يبلن به الذين كفروا وشلونه عمن ويحرمون عامل فالنبي أستحي أن صفر كمحرم كربه وغيره من, من من من من أزمان يدبر الله فيها ما يدبر ويقدر ما يقدر وصفر لا يملك شيئا ولا يقدم ولا يخش شيئا لزمانه ولا المكانه ولا الحال له في تدبير ذلك شيء والمقدر والمدبر هو الله سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله ولا يردنك شيء ولا يصدنك شيء أبلغ من ذلك نحن الآن وهذا يكثر بيننا يأتي أحد يطرق على الباب يجي أحد يقول خير خير يا طير يدق السلفان خير يا طير أو خير كل هذا من هذا الباب طاووس ابن كيسان اليماني كان جاءت في بيته فجاء طالق يطرق الباب فابنه عبد الله ابن طاووس قال خير فجاءه وقال أي خير عند هذا الصالح أي خير عند هذا الصالح حتى تقول خير قل خيرا إن شاء الله قل أسأل الله أن يكون خيراً. إلا طالقا يطرق بخير يا... يا رحمن الله هو مالك الأمور كلها فنحضر من هذا كله نقرأ السؤال هذا وننتهي. ما حكم العين نعم السؤال هذا الدعاء في الطيارة إذا وجدت في نفسك شيء ردده يذهب الله عنك إن شاء الله ما وجدت في نفسك نعم ما حكم العين ما حكم العين جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ورأى صلى الله عليه وسلم جاريا في وجهها أتبعه فقال عفت في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُسترقى من العين وقال صلى الله عليه وسلم لا رُقِية إلا من عين أو, حم أو حُمَة وكلها في الصحيح وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرا ولا تأثير لها إلا بإذن الله وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزدقونك بأبصارهم لما سمع الذكر عن كثير من السلف رضي الله عنهم العين حق بذا شك حق بمعنى أن تأثيرها يظهر وهذا أمر ثابت ولذلك يجب على كل شخص إذا رأى شيء أن يعجبه ويسره أن يبرك عليه يقول ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله يجب حتى لا تضر أخوك المسلم إذا رأيت منظرا مثلا جمالا في وجهه أو صحة في بدله أو ذكاء في عقله أو مثلا زيادة في طاعته أو إقبالا على الخير منه أو أي شيء من هذا ترث عليه لا تضر أخوك المسلم فتكون ثبرا في أذيته وإمراضه وإسقامه تبات؟ وهذا التبريك هو بإذن الله المانع الذي يمنع تأثير العين عن عن أخيك المسلم. يؤثر أن سهيل بن بيضاء أحد الصحابة كان جميل الصورة جميلة البشرة أبيضا نقي البياض رضي الله عنه. فكان يوما يغتسل وقد بدأ يعني صدره وظهره تأنه ما شاء الله زجاجة الماء. فمر عليه الشخص ناخم الصحابة فقالوا ولا جلد مغيبة. وفي لغني ولا جلد عذراء ولا عدى جلد النساء مثل هذا الجلد الجميل فخر مقشين عليه سرع جاءوا بماذا؟ قال والله طاح الرجل فجاء بهذا قال على ما يقضر أحدهم أخا ليش شود يخوف المسلم من رأى شيء يسرع فليبرك عليه ثم أمر هذا العائل أن يغتسل ويتوضع وينضح بالماء في داخل إذاره ثم صب على رأس سهيل بن بيضاء فقام ليس به شيء كما أنك أنت أيضا في نفس الوقت إن أنعم الله عليك بنعمة من صباحة أو من مال أو من نجابة في ولد أو من أي شيء من نعم الدنيا فحاول قدر المستطاع قدر المستطاع أن لا تبرزها خاصة لمن خشيس منه مثلا عدم التبريك أو شيء من هذا القبيل احرص على ذلك حفظا لهذه النعمة من أن تأتي عين فتفصد عليك هذه النعمة من صحة أو جمال أو نجابة ولد أو ذكاء أو شيء من هذا القبيل احرص على ذلك قدر المستطاع ثم مع ذلك احرص على الأذكار الأذكار أذكار الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق والمعوذات احص عليها دائما وأبدا يحميك الله عز وجل بها في إذنه تعالى ثم إن وقعت العين على العائن يميستق الله ويذهب إلى من عرم أنه مثلا ضره بماء اغتسل منه أو توضأ منه وليصبه عليه ولا يقول استحي أو بعدين عني لا ارفع عن هذا المرض والعلم أصبته به حتى لا ترتب عليك الإذن حياتا من الله فالشاهد لا ممكن العين بل هي حق وهذه طرق نقاية منها وطرق علاجها وطرق علاجها كيفية الاغتسال كيفية الاغتسال والغسل اغتسل غسلا لأن المهم نفس الماء اغتسل به لا يغتسل اغتسل على طس مثلا يغتسل من غسلا كاملا وبنفس الماء قبل اغتسل يتوبى ينضح قليلا في داخل توبي او انذاري قليل نظر يأخذ بيده ثم يصب ذلك الماء على طفى المعين المريض سيقوم طيبا بإذن الله كما أوصل النبي ذلك الرجل الذي عانى سهيل بن بيضاء لما قال ولا جلدة ولا جلد مغيبة نعم قد يكون ذلك وقد يكون مجردا ثم يلبس وينضح وبعض هذه المقال ينضح الرداء الذي يعني لما وقعت العين كان عليه تبد نفس الرداء الذي لما صاب أقاه كان هو الذي يلابسه كان هو الذي يلابسه قلنا هذا يسعى عن الحيرة يذهب الرجل إلى يقول أنه فقد لي شيء ويحير هذا كله من, من أفعال الشياطين يذهب المسروق ولا نبيع ديننا أيهما أهول طبيع عشرة آلاف ريال أو خمسة آلاف ولا يضيع إيمانك ودينك وتوحيدك هذا هو الكلام السلام الصائع حتى لو فرضاً ما رجع الماء الصحراء وقعت لمن سرق بعضهم راح يحيرون كذا إن لله وإن المصيبة صابت إن لله وإن يرجعون اللهم اجري في مصيبتي وخلف لي خيرا منها يعوذك الله بالخير العظيم إن شاء الله ولا تبيع دينك وتوحيدك فلان حير وفلان كذا وفلان كلام الكلام الفاضي حتى لو وقع حتى لو وقع شيء من هذا القبيل يعني قد تعجب الناس كيف يقع أصلا السابق ما دام المسارق الشياطين بسهولة تصلب عليه. من حين هذا الساحر وهذا هذا يستخدم رجل يذهب يرتكب ها يتخبط هالأسلق ها يجيبه قضية يعني لكن المهم شيء دينك لا تبيعه ولو ذهب دنياك أو مالك أو مسروقك من يدك واسأل الآن عوض فالمعوض بالله سبحانه وتعالى السؤال السادس والثمانون بعد المئة إلى كم قسم تنقسم المعاصي الجواب تنقسم إلى صغائرة هي السيئات وكبائره هي الموفقات هذا السؤال, هذا السؤال والأس... وثلاثة أسئلة بعده متعنقه بما يسمى عند أهل العلم أو اصطره على تسميته بباب الوعد والوعيد باب الوعد والوعيد ومن القضايا التي تدرس في هذا الباب التفريق في شأن الذنوب بين الصغائر والكبائر والتفريق في الذنوب بين صغائرها وكبائرها أمر استقر عليه مذهب عن السنة والجماعة ولم يخالف فيه إلا أهل الوعيد الذين يكفرون بالذنوب ويخلدون أصحاب الكبائر في النار كمذهب الخوارج ومذهب المعتزلة, ومذهب المعتزلة وسيأتي ذكر التعريف الصحيح للكبيرة والتعريف الصحيح للصغيرة إن شاء الله نعم السؤال السابع والثمانون بعد المئة لماذا تكفر السيئات؟ الجواب قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات وكذلك جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحُها وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطاء إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشراء وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر وعليه يحمل المطلق منها فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها الآية التي وردها الشيخ إن تجتنبوا كبائر ما تنعون عنه نكفح عنكم سيئاتكم نأخذ منها مطلبين أو فائدتين الفائدة الأولى ما قرناه قبل من أن الذنوب منها صغير ومنها كبائر والآية تقرر ذلك إن تجتنبوا كبائر نكفر عنكم سيئات فهناك سيئات تصلها على تثميته بالصغير وهناك كبائر وهناك تثريق واضح من النص أضيت إليها آية سورة النجم الذين يشتريبون كبائر... كبائر الإنسل والفواحشة إلا اللمم فاستفنى من الكبائر ما يسمى باللمم وهو عندها للتفسير من عباس وغيره ما يلوم به الإنسان من الهنات الصغيرة والسيئات ال... التي لا ترقى إلى حد كبيرة والمطلب الثاني أن اجتناد الكبائر يكفر الصغائر إذا انضم إليه فعل الحسنات فحتى تكثر الصغائر هذا يقع فيها الإنسان أمامه أمرين أولا أن يحفظ نفسه من الوقوع في المهلكات الكبيرة والموبقات العظيمة والكبائر الخطيرة التي هي الفواحش والآثام العظيمة التي سياتي ذكرها والأمر الثاني يكثر من فعل الصناعات والحسنات خصوصاً الفرائض الصلاة إلى الصلاة تكثر ورمضان إلى رمضان يكثر والجمعة إلى الجمعة الوضوء على المكاره ونحن ذلك كلها تمسح هذه الذنوب ولماذا كثرت كفاراتها؟ كثرت كفاراتها لأن هي كثيرة أفضل أن الإنسان لا يخل في يومه بل نقول في ساعته من همة يقع فيها من زلة لسان من زلة نظرة من زلة سمعة من كذا من نية فاسدة من أمر من أمور الدنيا أمور كثيرة يزل فيها الإنسان لو حاسب الإنسان نفسه بدقه في يومه يوجد أنه وقع ربما في عشرات فلابد من صلوات من صدقات من بضوء من رمضان من قيام ليلة القدر من, من تكثر حتى تمسح. تمسح تمسح هذه السيئات الكثيرة التي لولا هذه الماحيات ولولا تلك المكفرات لتكولت من تلك الحصيات الصغيرة جبال عظيمة عياذا بالله من ذلك داع الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى كن مثل ماشي فوق أرض الشوف يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى لكن تأتي هذه المكفرات بإذن الله تزيل وإلا نهلك لو لا هذه المطهرات وهذه المكفرات وذاك نحرص عليها والنبي عليه الصلاة عندما يعرضها لنا ويقول لك رمضان إذا رمضان كفارة ويقول لك العمرة إلى العمرة ويقول لك من حج البيت فلم يردس رجع من ذنوبه وإطباغ الله يكفر لك حتى أنت تكفر على نفسك وتنقل نفسك من هذه بفعل هذه المطهرات بالشرط الرئيسي وهو أن تجتنب تلك الموبئات نعم السؤال الثامن والثمانون بعد الماء. ما هي الكبائر؟ الجواب في ضابطها أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. وقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد. وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة. وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اثراث فاعله بالدين وعدم وآله به وقلة خشيته من الله. وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، ومنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش، وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وعقوب الوالدين وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد فإنه يجدها كثيرة جدا هذا السؤال فيه مطلبان المطلب الأول في تعريف الكبيرة وبالتالي تعريف الصغيرة ذكر الشيخ عدة أقوال بعض أهل العلم استخرج من هذا الأقوال كلها تعريفا يعتبر ضابط صحيح لوحد واضح للكبيرة وهو مذكور في شرح العقيدة الطحاوية فكل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة وعيد خاص سمي الذنب بعينه ورتب عليه الشارع يعقاباً بعينه أو ختمة بلعن أو غضب عياذا بالله, بالله أو خطمة بلعن أو غضب أو حكم على فاعله أو حكم على ذلك الفعل وأطلق عليه اسم الكفر فمثلا ما ترتب عليه حد في الدنيا كل الذنوب التي عليه حدود هي من الكبائر كالسرقة كبيرة التي كبيرة قطع، فيها الزنا كبيرة لأن فيها الجلد والتغريب للذكر والرجم للسيب أكل مثلا القذف قذف المحطن سوى الرجل مضى فيه الجلد ثمانين جلدة شرب الخمر فيه الجلد ثمانين جلدة وهكذا كل ما كان عليه حد في الدنيا وضع الشارع عليه حدنا فهو كبيرة. كذلك ما كان عليه وعيد خاص في الآخرة مثل أكل مال اليتيم إن الذين يكونوا موالاً يتاماً ظلماً إنما يكون في بطونهم نارا سماه باسمه عيل الذم دل على أنه من ماذا؟ من الكبائر كذلك من لعن فاعله لعن الله مثلا آكل الرِّبَة وموكله وكاتبه وشاهديه دل على أن هذه الأفعال كلها من الكبائر لعن الله الراشل والمرتشي دل على أن الرشوة فاعله ووأخدها واقعه في مادة الكبائر لعن الله النامصة المتنمصة والواشمة والمستوشمة دل على أن الأفعال كلها من من الكبائر اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أبنائهم مساجد دل على بناء المساجد على قبور من الكبائر بل هو من أكبر الكبائر التي قد تقود إلى الشرك يا ذا بالله وهكذا أو سماه شالس كفرا في بابه المسلم في سوق وقتاله كفر يدخل في الكبائر سنتان في أمتي هما بهم كفر طعان في الأنساب اطعانه في الأنساب يدخل في الكبائر والنياح تدخل في الكبائر وهكذا كل ما مر عليك في النصوص أنه عليه حد في الدنيا او وعيد خاصة الآخرة أو لعن فائله أو ذكر عليه غضب أو سمي الفعل يعني كفرا كل هذا يدخل في بابه الكبائر كل هذا يدخل في باب وما عدا ذلك بالتالي ما سلم من هذه الأمور كلها لا عليه حج ولا لعن ولا غضب ولا وعيد خاص ولا أطلق على اسم الكهر يكون من بابي بالتالي من باب اللمم ومن باب الصغائر هذا هو الضابط الصحيح الذي يعني اختاره عدد من العلماء وهي يجمع الأخوار السابقة المطلب الثاني الكبائر في ذاتها متفاوتة ليس على درجة واحدة كلها مع أن كلها كبائر لكن بعضها أكبر من بعض وبعضها أفحش من بعض وبعضها أشد إثما وجرما من بعض فلا شك أن الشرك وتوابعه ولوحقه السحر وأمثال ذلك هذا أكبر الكبار وأفحش الفواحش عياذا بالله تعالى ولا يرقى إلى الشرك من الذنوب شيء إن الله لا يغفر أن يشرك به ومنهم ما ذلك فالسبعى الموبقات التي خصها النبي عيسى صلى الله عليه موبقات ومنها آآ آآ أكل الربا ومنها قذف المحصنات ومنها التولي يوم الزاح كل هذه من الموبقات ومنها ما هو دون ذلك يتخاوت بحسبه وبحسب ضرره وبحسب فساده وبحسب فواته ويشتد اسمه الكبير أعظم إذا كان ضرره يتعدى فأكل الربا ضرره يتعدى لأن فيه أكل الأموال الناس وظلم لهم وهضم لحقوقهم أكل مال اليتيم أيضا يتعدى تولي يوم الزح أيضا يتعدى سيخذلان المؤمنين وفتح الثغراتي عليهم أما مثلا قد يكون ذنب آخر يعني من الذنوب التي قد تكون فواحش خاصة أو كذا قد لا يلحق يعني ضررها في الدنيا إلا على فاعلها وصاحبها فحيثما تعدى ضرر الإثم إلى غيره يعظم جرمه ويعظم اسمه عند الله سبحانه وتعالى السؤال التاسع والثمانون بعد المئة بماذا تكفر جميع السغائر والكبائر؟ الجواب تكفر جميعها بالتوبة النصوح قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفز عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققة وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات وقال تعالى والذين إذا فعلوا فحجة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هؤلاء كجزاءهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم لالله أفرح بتابتي عبده من الرجل نزل منزله مهلك ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نوما فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكاني ورجع فنام نومة فإذ ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده كيف يعني يطهر الإنسان نفسه من الذنوب والمعاصي كبائرها أو مع أن الصغائر كما قلنا قبل قليل مجرد فعل الحسنات واجتناب الكبائر إن شاء الله كفيل بمحوها ولكن أيضا الكبائر هذه يقع فيها تحتاج إلى موانع خاصة وتحتاج إلى مطاهرات خاصة اصطلح في أمور ثم أهل العلم موانع الوعيد الكبائر لا شك أن الله توعد أصحابه بالهلاك والعذاب والجزاء يوم القيامة كيف يحول أو كيف الإنسان يجعل نفسه مانعا أو دارئا يدرى عنه الحوق الوعيد به إذا فعل الكبائر في أمور معينة أهمها وأشهرها التوبة ثم الاستغفار ثم كثرة العمالة الصالحة يعني في يوم القيامة في ميزان فإذا كثرت عمالك ربما ترجح قد فالإكثار منها ايضا قد يمنع ويدرأ منها ايضا الشفاعة يوم القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء وشفاعة العلماء والصالحين والشهداء منها ما يبتلى به الإنسان في الدنيا من مصائب وكوارث وأمور وهموم يكثر الله بها ويطهر عنه إلى غير ذلك الأسباب عدها بعضها الإنف فأوصلها عشرة فاطصلها شيخ حرسان بن تيمية إذا رتمنت في منهاج السنة في الجزء السادس. في صفحة مئتين ونيف بعد مئتين تقريبا تجدون هذه الموانع العشرة أشهرها وهي فضل الشيخ على ذكرها لأن أهم الأمور كلها وأجلها وهي التوبة والاستغفار التوبة إذا تحققت شروطها وعرف الله عز وجل من عبده الصدق في ذلك والنية الصادقة والتوبة النصوح فإن التوبة تكفل الله عز وجل رحمة بعباده أنه يقبله ويتجاوز عن عبده ولو فعل ما فعل ولو فعل ما فعل والنصوص واضحة في ذلك كما قال تعالى إلا من ساب وآمن والذين يفعلوا فاحشنا وذكروا, وذكروا فاستغفروا ذروبهم إنما التوبة على الله الذي يعمل السوء وتوبوا إلى الله جميعا والنصوص التي فيها بيان أن الله يقبل التوبة إذا تحققت شروطها التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فالتوبة مانع عظيم وماح جسيم ومطهر كبير للذنب ولو فعل ما فعل وما قصة الرجل لقاسها 99 نفس أن ببعيدة وجرمه عظيم جداً ثم قتل الآخر فألحق به مئة نفس اذهق ظلما وعدوانا ومع ذلك قبل توبته لما عرف الله من النية الصادقة والإقبال على الله عز وجل والرغبة في التوبة إليك قبل الله توبته مع أنه أذهق مئة نفس ظلما وعدوانا فكيف غيره وهذا أو هذا الرجل من بني إسرائيل وهي, وهي الأمة الوضع وضعت عليه الأوصال والأغنال كيف في هذه الأمة المرحومة التي جعل الله لها من من من الخصائص والميذات ما ليس لغيرها. فباب التوبة مفتوح لكل عاصم ولو فعل ما فعل بالشروط ما هي الشروط سيأتي ذكرها نعم السؤال التسعون بعد المئة ما هي التوبة النصوح الجواب هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء الأول الإقلاع عن الذنب الثاني الندم على ارتكابه الثالث العزم على الله يعود أبدا وإن كان فيه مظلمة لمسلم سحل منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم ويقتص منه لا محالة وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه أول شروط التوبة النصوح الصادقة بطبيعة الحال التقلع عما أنت فيه هذه أمر واضح جدا فلا يليق ولا تقبل ولا لا تسمى توبة ولو, زعمها ولو قالها بلسانه وهو مستمر على فعله مرتكب لفاحشة عياذا لله فأول قضية أن تقلع وتبادر إلى الإقلاع والتوبة والخروج مما كنت فيه من آثام أو جرائم أو فساد الأمر الثاني وهو عظيم جدا وهو دليل الصدق وهو الندم وهو الحرق الداخلية والألم القلب يجده التائب أن وقع في تلك الذنوب، يتألم يتحسر، ويتقطع قلبه من ذلك ألماً كيف فعل ذلك الذنب لعرضه لسخط الله وهذا الندم بحد ذاته هو الندم بحد ذاته توبة كما جاء في الأثر الندم توبة فإذا تحقق ذلك الندم سيأتي بقية الأمور بإذن الله تعالى الأهم شيء أن يجد الإنسان ألم المعصية وألم الحسرة وألم وحرقة الذنب في نفسه جلال على صدق توبته وإنابته وندامته والأمر الثالث بطبيعة الحال هو أن يعزم العزم الأكي المصمم بإذن الله تعالى أن لا يرجع أن لا يرجع بعد إذا نقذه الله منه وفتح له باب التوبة وفتح له باب الخير ومد في أجله وعطاه المهلة وعطاه الفسحة كيف لو قبضه وعلى آسامه وجرائمه وفتاده ويهلك كما هلك غيره فالحمد لله الذي عطاك الله المهلة وعطاك الله الرخصة وفتح لك في الأجل وبل وهداثا للتوبة فأعزم على ألا ترجع دلالة على صدق توبتك وليش الفائدة من التوبة بالتالي ثم إن كان ما كنت تفعله في حقوق فلا بد من الاستحلل سواء كانت أعراق كغيبة أو نميمة أو قذف أو سب أو نحوه أو كانت مثلا بتعدي كضرب أو, أو, أو, أو نحو ذلك أو كانت بأكل أموالهم بالربا أو بالسحق أو بالغش أو بالغصب بالقوة ونحو ذلك أي حق لآدم لا يبد من التحلل لا يبد وإن لم يقع التحلل في الدنيا سيقع في ماذا في الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده الأخي مظلم ما قال يتوب خلاص فليتحلله شرط هذا مهم جدا حتى لو وجد الندم حتى لو وجد العدل مدام حق لآدم يجب أن يتحلل منه وهذا ما يبينه خطورة حقوق الناس وعراض المسلمين وهو الديوان الذي لا يترك الله منه شيء في ديوان لا يغفره الله أبدا وهو الشرك ليوان لا يترك منه شيء وحقوق الناس وما بينك وبين الله أمره بذلك إلى الله قد يغفر ويعاقبك إذا ما إذا ما سبق طبيعتها فلا بد من التحلل من كانت عنده الياقي مظلم يتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إنما هي الحسنات والسيات تدخل من حسناتك فتسدد حقوق الناس قضت حسناتك فرغت انتهت والغرامات ما زالوا تدخل من سياتي بضطر عليك فإذا بك هالك عياذ الله تعالى والحديث همفلس معروف يأتي بأعمال كأمثال الجبال لكن يأتي وقت ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا حقوق ما عداها ولا قضاها في الدنيا فتوتى بالحسنات لك الجبال هذه وإذا بيتنقص تنقص تسدد حقوق الناس عياذ بالله وإذا به مفلس فيهلس مع الهاركين وراح تعبوا في الدنيا وراح تعسناتوا في الدنيا هباء منثورا، إذن يحفظ أن نفسه عن حقوق الناس وعلاقهم على أقل تقدير أو يتحلل إما بالاستسماح أو رد المظالم إلى إلى أهلها أو رد المظالم إلى أهلها. شرح أخير سيذكره الشيخ في سؤال مستقل وهو أن تكون التوبة في وقتها المقبول تقبل في التوبة وهو بالنسبة لذات الشخص في نفسه قبل أن تصل الروح إلى القوم أو الغرغر إلى وسط الروح إلى انتهى الموضوع غلق الباب. وليست التوبة على للذين يعملون خيائط حتى إذا حبر أحدهم الموت قال إني تبت لا ما في فائدة. ولو قبل التورث هذا لقبل إيمان فرعون لما أدرته الغلق ماذا قال فرعون راحت من ربكم الأعلى وراحت إلهكم كذا رحت شيء الموت أمامه والملائك أمامه مع السيحة أمامه والربكم الأعلى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آملت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين فجاء الرد من الله الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين ما في فائد انتهى الموضوع أغلق الباب يا ذنب الله تعالى فالمهم إن سقعت توبة في وقتها الصحيح. أما بذل لعمر الدنيا كله فهو طلوع الشمس من المغربها. إذا طلعت الشمس من المغرب أنتان الموضوع أيضاً. وختمت تسقط وروفيعة الأقلام واغلق باب التوبة وأصبح المؤمن على إيمانه باقي والكافر على كفره لا ينفع نحن إيمانه ولم تكن آمال في قبره أو كسر في إيمانه خيراً. إذا طلعت الشمس من المغرب من يبقى كافر؟ الكون كله اختلف هذا. ما عاد فيه. الشمس طالعة من المغرب إيش عاد يقولون الخفر والزجاج؟ كذب ماذا هو كذب رأي العين فيسلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس مغربها آمن الناس أجمعون وفي بعض الألفات يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ولكن حين لا ينفع نفس الإيمان. لم تكن آملت من قبله وكثل في إيمانه غيره لأن الإيمان المطلوب الذي يوجد عليك هو الإيمان الغيبي الذي يؤمنون بالغيب أما الشيء الذي تراه بعينك ما في أنه انتهى الموضوع انتبه القضية هذا هو فالشاهد لاجب أن تقع التوبة في وقتها قبل أن تبلغ الروح الحرقوم قبل الغرارة وأنتم ترون وتشاهدون أن الموت ينزل فجأة عيانا بالله بالناس حاد السيارة سكتة قلبية جلطة ماذا اسمها كذا كذا أمراض وأصاوان موت فجاي فيُبادر الإنسان نفسه قبل أن يهلك معاتي معاتي معاتي مجال أصلا التراجع والعاتي مجال للندم والعاتي مجال للتبة معاتي مساع كل شيء فهو خسارة متحققة إن شاء الله لنا ولكم العافية فيُبادر ولا يفتح نفسه باب الأمان والرجاء نظر لصحته أو لشبابه أو لماله أو لجماله أو لمنصبه أو لسلطانه كل هذا يزول كل هذا يزول كما قال مؤمن أن فرعون يقون فرعون وهم على عروشهم يا قوم لكم الملك اليوم اليوم لكم الملك لكن غدا ما تزول فيكم خاطبهم لكن ما كانت فطرهم سليمة ولا كانت عقولهم سليمة عادوا واستكبروا فأهلكهم الله عز وجل يوم كما أهلك غيرهم من الأمم نقرأ يا شباب السؤال الحادي والتسعون بعد المئة متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس الجواب قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فولائك يتوبوا الله عليهم وكان الله عليما حكيما أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله, عصي الله به فهو جهالة سواء كان عمدا أم غيره وإن كل ما كان قبل الموت فهو قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرغِر ثبت ذلك في أحاديث كثيرة فأما إذا عاين الملكة وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وأرغرت النفس صاعدةً في الغلاص فلا توبة مقبولة حين حينئذ ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية يؤثر قصة في صور الخاتمة عياذا بالله عن ابن الفارض وهو رجل من, من, من كبار أهل الزندقة والإلحاد من أصحاب وحدة الوجود يعتقدون عياذا بالله أن كل شيء هو الله الشجر والحجر والبهائن كله هي الله عياذا بالله تعالى ونظم في ذلك القصائد المشهورة اعتقد ذلك لم حضرته الوفاء نقل ذلك كل من ترجم له. لما حضّت الوفاء وعاين كشفت له الأمور التي ما كان التي كان ينكرها. وين أن الله كل شيء ما ملأته العذاب قادم له. فردد بيتا من الشعر في آخر حياته يعني يتحسر في عناصه. إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت وأيامي. كان هذا اللي برأيته الآن ما وراه الله ضاعت الأيام. تبخرت كل الأمور كلها فالإنسان يغر نفسه ويضر نفسه ولا يعجد الله شيء والله عز وجل وكفر الخلق كلهم ما ضروا سبحانه وتعالى كفر غيرهم من الأولين وتيكفر غيرهم من اللاحقين ولا يضر الله ملك الله هو ملك الله الشمس تطلع من المشيط في المغرب ما تغير شيء في الفور كل شيء مات وهل تنثى وإذا به أثر وخبر أمم ذالت ومحت من الأرض وسيزول غيرها كما زالت والدنيا كلها سيهلك الله ويدمره سبحانه وتعالى ما يعجزنا الله ولا يضرونه شيء ويعجبني في ذلك تفسير أحد العلماء لقوله تعالى أم حسب الذين كفروا أن يسبقون ساء ما يحكمون يظن الكافر والفاجر بما أوتي من من, من, من قسوة في القلب عياذا بالله وربما من, من شهوات وأموال وسلطان يظن أنه سيفوت الله وسيسابق الله ويعجز الله في أرضه يظن كده جعالتك فالله عزيزي رضي يقول ساعة ما يحكمون وضرب الله لنا الأمثال في القرآن أو منوح أو معاذ أو ثمود فرعون بل أوتات وغيرهم ما وينهم انتهوا كل شيء زالوا أخبار تقرأ لولا أن الله حكاها لأنا ما درينا عنها أصلا وين فرعون راح من آلاف السنين راح وراح غيره قبله وبعده أهلة الله القرونة الأولى بصائر تكون بظائر للناس ما يتعجد ولا يساعد الله في قبائي ولا في قدري ولا في ملكي ولا في خلقي سبحانه وتعالى وإنما تعود الضرر على ذات نفس الإنسان نسأل الله ولكم العافية من ذلك فالخير كل الخير في الرجوع إلى الله في الفرار إلى الله ألا نرجع من الله إلا إليه ونفر منه إليه سبحانه وتعالى فهو الملجأ وهو المرجع وهو المطير لا أن نهرب منه ثم إنهربنا من أين نذهب الحسن البصري عند تلك الآية ساء ما يحكمون قال كلمة جميلة حقيقة. يقول مثل الإنسان في فيما يظن أنه سيعجز الله وسيخرج وتي عن مقتضى قدرته كمثل تعلب يريد أن يهرب من الأرض. تعلب يريد أن يهرب من الأرض وين يروح؟ يجري يجري يجري يجري, يجري يقف ماذا في الأرض؟ يجري يجري يجري ماذا في الأرض؟ وين يروح؟ يجري يجري حتى يهلك يموت وهو في الأرض. يهلك كل شيء. محيط أجله به قدرة الله عليه سبحانه وتعالى وين فرح وين تسادق جهن يفر الإنسان نفسه بالفعل ف... تقرأ يا شك السؤال الثاني والتسعون بعد المئة متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا الجواب قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن عاملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها ثم قرأ الآية وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها وقال صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعين عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه في حديث طويل. السؤال الثالث التسعون بعد المئة ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ الجواب قال الله عز وجل ونضع الموازين القصة ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا وإن شيئا وإن كان متقال حبة من خردل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بأياتنا يظلمون وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء الآية وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفَّى كل نفس ما كسبتُهم لا يظلمون وقال تعالى يومئذ يصدرُ الناس أشتاةً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يرَه ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًّا يرَه وغير ذلك من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله فسوف يحاسب حساب يسيرة قال بلا إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب يا إنما ذلك إنما ذلك العرض أن يخاطب عائشة هذا ضد الصحيح الحديث قال بلا إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق، ومقتصد وظالم لنفسه إذا عرفت هذا فعلم أن الذي أثبتته, أن أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإخسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فهؤلاء يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبداً. الثانية فهو تساوت حسناتهم بسيئاتهم، وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنه يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. كما قال تعالى بعد أن أخضر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين إلى قوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الطبقة الثالثة قومٌ لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإذن والفواحشة ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه حتى إن منهم من لم يحرق لم يح يحرِّب الله منه على النار إلا أثر السجود وهذه الطبقة هم الذين يعبدون الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه فيحد لهم حدم فيخرجونهم ثم يحد لهم حدم فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون ويخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير ثم من كان في قلبه وزن برة من خير إلى نقل منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثال ذرة إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرة ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مختم فيها وأسرع خروجا منها وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بغض ذلك، ولا حديث في هذا الباب لا تكثره، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، واختلفوا فيه اختلاف كثيرا. فهذا الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذا باب الوعيد الذي وقع فيه الخلاف بين عن السنة والضائف المبتدعات الخوارج المعترضة فإن الذين يموتون من هذه الأمة من أهل القبلة من أهل الإيمان والتوحيد مسرين على كبائرهم وذنوبهم ماتاب ولا استغفروا ولا يعني لحقهم أيمان من موانع الوعيد ذبل الله بذنوبه مؤتباه طبعا الأصناف الأولى التي رجحت حسناتهم أمرهم واضح وهي تساوت حسناتهم وثيئاتهم أيضا أمرهم واضح وإنما الخلاف الذين رجحت, رجحت سيئاتهم على حسناتهم لا الله الذي لقوا الله بالذنوب العظيمة والآثان كبيرة وليس معهم لا توبة ولا حسنات عظيمة تمسح ولا أصابهم في الدنيا ما من المصائب ما يكافئ تلك الكبائر ولا شيء لكن معهم أصل التوحيد أصل إيمان هؤلاء هم هؤلاء المعرضين للوعيد طبعا الخوارج والمتجنق صلدوهم في النار ومثال هذه الطائفة حتموا عليهم بالخلود في النار تعالى. بل بعضهم قال كل من لقي الله بذنبها كاثر خالص النار حتى لو عنده حسنات كان مثال الجبال وهذا باب يعني عظيم جدا أن يحكم على الناس مثال الحكام هذه الفئة التي لقيت الله بذنوبها وآثامها الكبيرة لم تتب منها ولم يقع عليها في الدنيا ما يكافئ أو يدرع عنها أو يمنع عنها لحوق الوعيد هي المعرضة للوعيد بالعذاب في, في النار ودخولها عياذاً بالله تعالى كل بحسبه كل بحسبه ثم تأتي, تأتي الشفاعة بعد ذلك التي يأذن الله لهم فيها في الشفعاهية فيخرجون بعد يمكثوا في النار ما شاء الله أن يمكثوا أحقاباً وذهوراً كما جاء في الآثار عن عمر وغيره لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه شوف الرمل لما تهب الريحة السفر كم عداد الرمل سنين لا يحصيها إلا الله في النار فالله لا فيخرجون يوما من الدهر يوما من أيام الله علما والله أعلم متى والله علما متى وإذا ك... وهم في الجحيم في عذاب جهنم لا نظن مثله يعني هينا أو قبيع خلاص مصيره من دون ذلك أهوال ودون ذلك عقاب عظيم وجهنم نار الله أعلم متى يعلن الآن الإنسان ما يصبر على خمس دقائق قف في الشمس في الظهر الآن صح ولا لا ما يصبر يتعب يعرف ينصب ما يصبر يجلس في البيت تحت المكيف يتبرد ويرتاح كيف يبقى في في جحيم عذاب, عذاب النار دهورا طويلة نسأل الله عافيه فالإنسان ما يعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد تعلقا بشفاعة أو تعلقا قد لا تصيبه أو إن صار قد تصيبه بعد دهور الله أعلم كم سيأتي أمدوه والحساب في ذلك والتوقيت في ذلك شأنه إلى الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء ويخرج من شاء متى شاء سبحانه وتعالى ويأذن في الشافعة لمن شاء ويخرج برحمته من يشاء سبحانه وتعالى فالأمر كله إليه كله إليه سبحانه وتعالى ثم نقطة أخرى أمثال هؤلاء أيضاً ليس دخولهم النار حتم كما سيأتي في سؤال مستقل كيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في النصوص أن الله يقفل لمن يشاء وأنها السنة لا يقطعون يعني بدخول النار لأحد الجامل كما هو معلوم أن أمثال قد الله يغفر لهم قد يتجاوز عنهم فالأمر فيه ذلك لله لكن هم أهل وعي معرضون للوعي قد هذه ترجع في ذلك إلى الله جل قد يغفر الله لهم والأمر أمره والشأن شأنه والحكم حكمه سبحانه وتعالى لا يسأل عن ما يفعل ومسألون ولا معاقب الحكم ولا رد لقوله وقضائي جلد وعلا وهو أعلم من يستحق من لا يستحق ومن سيغفر له من لا يغفر لا والأمر في ذلك إليه المهم أن لا نحتم دخولهم النار لكن منهم من سيتفى النار قطعين يعني في حديث الشفاعة بين ذلك فيخرج من النار من كال في قلبي مثقال وذرة مثقال وبرّة مثقال وشعيرة إلى أن قال أدنى أدنى, أدنى مثقال ذرة من إيمان فلا يهلك على الله إلا, إلا هلك ولا يخرج في النار وتطبق عليه النار إلا الكفار الخلص والمشركون النجس نسأل الله لكم ونهافية من هذا المصير نعم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 ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى النار إن شاء عفا عنه إلى الله. فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه يعني غير الشرك قال عباده قال عبادة فضاعناه على ذلك فضاعناه على ذلك هاي الحدود كفاست أهلها يعني لو إنسان أصاب ذنب في الدنيا عليه الحد الشرعي كان يكون سرق فقطعت يده أو قتل فقطي اقتص منه او زنى فرجل كان او بكرا فجلد او شارب الخوف فجلد هل مجرد إقامة الحد لغير امر اخر حتى لو لم يتب كفارة له ولا غير كفارة الحديث الذي ارده الشيخ ووحده الصحيح متفق عليه يدل على انها كفارة لانه قال ومن اصاب من ذلك شيئا من ذلك ما تقدم سرق زنى قد الاولاد كل كبار ليس كذلك فاقيم فارقب به في الدنيا بإقامة الحد عليه فهو كفرة لا تبع وهذا هو الخاطئ استقرت عليه المسألة لأن المسألة هذه خلافية أصلاً لأن جاءت حادث متعددة فيها أن الإنسان توقف في أول أو في شأن في في هذه المسألة هو عليه الصلاة والسلام سؤل حدث به رياض عند سلمي وغيره كلاوي صلى الله عليه الحدود الحدود كفرت قال لا أدنى لا أدنى هل هي كفرات ولا غير كفرات لكن جاءت النصوص الوصية هذه بيئة أنك فرأت فقال أولي العلم قد كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم ثم يعلمه الله عز وجل رحمة منه بأن من أقيم عليه الحد فهو كفارة فهو كفارة له وإذا جاءت الحديث أخرى إن الله أكرم من أن يجمع على عبده عقوبتي فإذا جاءت عقوبة الدنيا استفعت عقوبة عقوبة الآخرة وهذا هو الصواب وهذا هو الصحيح ولو لم يتب فمجرد إقامة الحد كفارة وذات أدرج العلماء الحدود الشرعية ضمن موانع موانع الوعيد فمن أصاب أمرا فيه حد فوقيم عليه الحد فيقامة الحد مطهرة لهم من ذلك الذنب عينه فإذا رجع من روح فعلى الذنب يحتاج إما إلى قامة من جديد أو إلى ثوبة ماحية لكن نتكلم عن ذات الذنب هذا الذي وقع الآن فعله فمتى وقيم عليه الحد فهو كفارة له وطهرة له حتى قتل النفس حتى قتل النفس وقد وقع فيها الخلاف قديما بين ابن عباس وغيره لكن استقر القول عند هذه السنة حتى القتل إذا وقيم القصاص قهرة وكفارة بلا شك في ذلك نعم السؤال الخامس والتسعون بعد المئة ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه وبينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار الجواب لا منافات بينهما فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه, العذاب يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض وقال في صفته يدن واحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سشرت عليك في الدنيا وأنا خذرها لك اليوم وهم الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم من يناقش الح من يناقش الحساب وقد قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عز على هذا ما أشرت ليه قبل قليل الدخول الإنس حتمي قد يغفر الله عز وجل كما في هذا الحديث فمن شاء الله عفى عنه شاء عقله والأمر في ذلك لله عز وجل هؤلاء خلقه وهذه حقوقه وهذا شأنه وهذا ملكه سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعاقب من, من يشاء سبحانه وتعالى الدخول ليس حتميا قد يغفر الله عز وجل ولا عن ما يفعل سبحانه وتعالى السؤال السادس والتسعون بعد المئة ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره الجواب هو دين الإسلام الذي أرسل, به، الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه ولا ينجو إلا من سلكه ومن سلك غيره وتشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا على يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داعٍ يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداعٍ يدعو من فوق الصراط فإذا, فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حجود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعب الله واعب الله في قلب كل مسلم نحن في صلاتنا نقول دائما في صراط الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فالشيخ يقول يبين ما نقصد الصراط المستقيم هو الدين الذي بعث الله به أنبياءه جميعاً ورسله جميعا وانزل به كتبه والإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرف والانقياد لله بالطاعة سبحانه وتعالى والانحراف الجزئي أو الكلي عن عن الإسلام هو الانحراف عن الضرât المستقيم إن كان الانحراف الجزئياً في الوقوع في الحدود والمحارم فهو نوع فسق وتعدي وإن كان الخرافة كل بالكفر والشرك وخروج تماما عن الصراط المستقيم فلا يأبى الله فلا يبال الله في أي واد هذا ألك أولئك الكفار وأولئك المشركون عياذا بالله. ولذلك الاجتداء على الصراط المستقيم أمر عظيم ومطلوب ولذلك نحن نقرأ الفاتحة في صلواتنا نسأل الله التثبيت على هذا الصراط ومزيد الهداية والحفظ والتوفيق إلى معرفة سننه وأحكامه وشرائعه وحدوده وأن يشرح الله صدورنا للإسلام والسنة وأن يزين الإيمان في قلوبنا وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان اقرأ السؤال السابع والتسعون بعد المياه لماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الإحراف عنه؟ الجواب لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة, وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هنا تفصيلا هم الذين أضاف, إضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من أراد سلوك الصراط المستقيم والثبات عليه فليجعل قائده ومرشده الوحي الكريم في الكتاب والسنة فهذا المجال لا مجال فيه للآراء ولا للأهواء ولا للشهوات ولا للعقول ولا للاستحسانات وإنما هو قال الله وقال رسوله وإذاك الله عزيز يقول لنبيه قل إنما أنذركم بماذا؟ الوحي لا بفطاحتي ولا ببلاغتي ولا بعقلي بالوحي وفي الآية القرآن فذكر بالقرآن بالقرآن من يخاف وعيد فالواعظ والذكرى والخير وهذه في الوحي الكريم وإذا كثرت النصوص في, التمسك في وجوب التمسك بهما وعدم التقديم بين يديهما عن الكتاب والسنة وعظم الأمر ألف أهو كتب مستقيمة في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وصدر عدل العيم كتبهم بنفس هذا الحين فيه وجود اتباع كتاب السنة. لأن هذه القاعدة لم منها. فإذا ما اتفقنا على كتاب السنة ما ننتقل على ذلك في الفروع الباقية. والله هذا عند التنازع نرجع إلى كتاب السنة. فإذا اختلفنا بكتاب السنة أو معنا آراء أو أهواء أو عقول أو شهوات ش رجال أو آراء أو أو, أو, أو, أو أو تفكيرات أو عقول أو أي إنتاج بشري وبعناه موضوع كتاب السنة اختلفنا بالتالي. ليس كذلك؟ فيجب أن يكون التاب والسنة هو الحاكم الفاصل بين المسلمين عند الاختلاف وهو القائد وهو المرشد. تركت فيكم ما ان تمسكت به لن تضلوا بعدي أبدا ومفهوم المخارف الحديث إذا لم تتمسكوا به فتتضلوا بطبيعة الحال. وهذا هو الواقع الأمة متى حرفت الأمة أفراد أو جماعات في مجموعها أو في بعضها عن بعض كتاب السنة أو عن كل ما في كتاب السنة ظلت وتاهت ولا يبالي الله في أي وادنها لكم ماذا؟ أعرض عن وحيه الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام فالخير كل الخير والهدى كل الهدى والرشاد كل الرشاد والنجا كل شاف ما قاله الله وقاله رسوله ولو خالف هوا نفسك ولو خالف تفكير عقبك يجب أن نقدم قول الله على أهواء نفوسنا وهذا هو الإيمان, هذا هو الإيمان أما أن نأخذ موافق أراءنا وأن نأخذ موافق شهواتنا وأن نلبس أهواءنا وشهواتنا لبوس الشرع وكتاب والسنة ونحن لا نريد كتاب والسنة لذلك أنه لو جاءت النصوص على خلاف ما نريد إما أولنا إما حرفنا إما طعنا إما رددنا صراحة وهذا حوال حياذ بالله أهل البدع وأهل الفسوق وأهل الفجور كلهم نسأل الله لكم العافية من ذلك فمن أر الكتاب والسنة تطبيقاً وعملاً واتباعاً هو الراشد وهو المهتدي بإذن الله تعالى نعم السؤال الثامن والتسعون بعد المئة ما ضد السنة؟ الجواب ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ ضلالة وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله بلع الشيخ فص في باب خطير جدا من أعظم أبواب الضلال والإنكار عن الصلاة المستقيمة هو باب البدعة الذي هو ضد السنة والبدعة هو يعني أن يحدث في شرع الله وفي دين الله مما يستقر به إلى الله ما لم يأذن الله به ولم يأذن به رسول عليه الصلاة والسلام لأن الدين كمل والملة تمت اليوم لكم دينكم وأتمامت عليكم نعمتي ورضيته لكم الإسلام ديناً وما بقي إلا العمل والاستباع لا تنقص منه شيئاً وبالتالي أيضاً لا تزيد عليه لا تزيد عليه شيئاً فكل ما أحدث في شرع الله وفي للة الله في العبادات أو في المعاملات أو في السياسات أو في الشرع أو في الحكم أو في غير ذلك شيء مما ليس عليه شرع الله ولم يعتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسلام ففعله ذلك وشرعه ذلك وفعله وأمره ذلك كله يدخل في باب المحدثات وفي باب البدع التي حكمها تلك القاعدة العظيمة التي هي قاعدة جليلة في باب البدع يقولها يسرى من أحدث في من هذا ما ليس منه فهو فهو رد فهو رد ويخطى بعض الناس عندما يقيم البدع مثلا أمر من الأمور محدث وفعلوا الناس يقول لا نحكم على هذا الأمر بأنه بدعة أو أو حتى لا بالدليل الذي نص على أن ذلك الفعل بعينه بدعة هذا غلط أنت المطالب أن تأتي على أن ذلك الفعل من السنة فإذا لم تأتي به فهو على طول من بابي البدعة تباتل القضية أي أمر نفعله أو, أو نحدثه أو نصنعه يجب أن نقيم عليه نص الكتاب والسنة ما فيه يدخل في بابي من عمل عمل ليس عليه أمرنا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو فهو رد وهذه قاعدة عظيمة كلية في هذا الباب فكل فعل يفعله الناس مما من أمور الشرق أو يزعمون أنه يقرب إلى الله عز وجل أو يحدثون في العبادات أو في المعاملات أو في السياسات أو الاقتصاديات أو الشرق أو الحكم أو أي أمر من أمورة حكمها الشرق وربطها كل ما فعل شيئا من ذلك أو أحدثه أو صنعه وليس عليه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام ففعله بدعة بحسب في الأمر كما سيأتي تفصيله والبدع احتمى بها السلف الصالح وبيان خطرها وعظيم ضلرها على الأمة وما ذاقت أمة الويلات ولا ذاقت النكبات ودخلت الفتل حتى دخلتها تلك تلك الأهواء وتلك المحدثات عياذا بالله تعالى وصل فهر العلم الكتب المستقلة في في بيان خطر البدعة وبيان ضلال أهلها وردوا عليه إجمالا وتفصيلا الشافعي في الاعتصام ابن وضاع من والبدع الطرطوشي في المحدثات والبدع الباعد على إنسان البدع والحدث هي أبي شامة كتب كثيرة ألفها العلم في بيان خطورة هذا الباب العظيم وذاك كان كثف من مشتاطين في هذا الباب أشد الاحتياط وحذروا أهل السنة من من, من أن, أن يلتفتوا إلى شبه المبتدعين أو يجالسوهم حتى أو شمل هذا القبيل حتى يبقى هذا الباب على سلامته فابو السنة لا يدخله أو يشوبه ما ليس منه إما بحديث مخزوم أو برأي من الآراء أو بطعن من الطعون أو بشهفة من الشهوات أو برأي خلان وعلان من الناس لا يتقدم أحد بين يدي الله ورسوله العلم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام وما سوى ذلك مما حدثه الناس وابتدعوه فهو بدعا محدثة لا تقبل فالحكم والرج وفاعلها على باب ضلاله وعلى باب محدثه وعلى باب هلكة إن لم يرجى ويترئي الله سبحانه وتعالى من ذلك والسلف احتياجها يعني الإمام مالك شوف شو الدقة عند السلف طبعا المسجد النبوي العادي مالك ما كان مفروش بالبسط وعلى التراي بيصلون على العهد القديم